ومن يتنصح غيرهم ومن يؤمن بربه فلا يخاف لأن الله هو العزيز وأنت في جوار العزيز بنتخاف من ماذا ومن يؤمن بربه فلا يخاف ظلما ولا أضما لا يخاف من شيء تريد أن تسمع الحلقة الثانية بعد أن قرروا هذه القرارات وكشفت لهم الحقائق والنبي إذا وراء الحق يتجه إليه كيف حصل معهم يا ربي هم قرروا الآن نبغى نعرف إيش حصل معهم أكثر نحن رأينا الآن قاراتهم يا رب وشجاعتهم وإقضالهم عليك وتنزيههم لك وتغييرهم في ذيك اللحظة التي قلبت فيها صحائف الصيئات كلها لهم إلى حسنات يا ربي حصل معهم شيطاني افتح سورة الأحقاف حقائق كل صفحة فيها حقائق وَإِذْ صَلَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَحَكَّ النَّرَى وَذَكَرَ اللَّهَ سَمَعْ يَسْتَمِعُونَ سَمِعْنَا أَنَّهُ سَمَعْ عشان يُعَلِّمْنِي وَأَيَّاكَ أن نعم ممكن إذا سمع يستفيد طيب إحنا مسلمين نسمع يا رب ليش ما نستفيد وإبصغفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا ما أجمل الكلام بالعربية يعلمك خطوة بخطوة يقولك أول استمعوا ثم جاءوا ثم حضروا فلما حضروا قالوا أوصت الكلام هذا لأول مرة يسمعون مثله. الكلام هذا كل آية فيها دليل لي ولك. فلأجل هذا ما أرادوا أن تفوتهم أي آية أو يشوش عليهم أمر. فقال سكت بعضهم بعض. قالوا أنصتوا. فلم نقضي إلى أن انتهى شوف الأدب. فلم نقضي ولو إلى قولهم. تعرف ليش؟ جلسوا إليه لما قضي أن كل آية عندهم رسمت لهم هدف ما يبغي يبغي تلأي شيء مدام الكلام كان أحنا كنا نتعذيس وكلامه كله كذب فالآن الله كلامه حقنا بغل أسمعه وَلْنَوْ لَا قَوْنِهِمْ إِنش مسلمين والله كان إنجاز مؤمنين لا أعلم هم محسنين متقيم لا أعلم هم محسنين لا وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ رَآهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْوَاحِدِينَ وَعَزَّتْ عَلَيْهِ خُطَاهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ صِرَاحُهُمْ فَقَالَ أُنَبِّئُ النَّاسَ عَنْ هَؤُلَاءِ أَحَدَّكُم يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَيْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدَ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ يُثْنِي عَلَيْهِ فَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ قالوا يا قومنا، الآن القوم يكسبونهم نفسهم أول ما رأهم عندهم ورجعوا نفس الشيء لا، هذا قبل السماء، الحين بعد السماء تغيرت الأمور، الأحداث تغيرت، المبادئ تغيرت، اسمع حبيبي الغالي، وانظر واستشعر كيف العلامة التي فرقتكم عن ما كانوا عليه، قالوا وَلَوَإِلَى قُومِهِمْ نَذِرٍ قَالُوا يَا قُومَنَا يَا قُومَنَا إِنَّ سَمِيعَنَا إِنَّ سَمِيعَنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى القوم انت تقول ايش في هذا الكتاب كتب واحد ايش في هذا الكتاب المميز كتاب انزل من بعد موسى يهدي الى الحق كل خرافات اللي عندكم اهدافكم كلها تتلاشى يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض والان بعضكم ببعض تعالوا بنكم عن الحق اللي وجدناه يهدي الى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب دايا الله أعظم هدف وأجمل هدف وأعظم حقيقة فذلكم الله ربكم الحق أول كانوا تعالوا نروح نخلي الخلي هذا يزني ولا هذا يسرف ولا تعالوا نحضر حفلة الآن الهدف الوحيد في قلوبهم هو رضا الله عز وجل والدعوة إليه قالوا تعالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله ثم بدأوا يقدمون لهم الحقائق يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ثم علموهم ما فهموه من القرآن أنه من لا يريد الله غني قال ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض حبيب الغالي ألا تحرك مشاعرك هذه الآيات يوم أن علمت أن أقوام من مرة واحدة عظم الله في قلوبهم كيف لا يعظم كيف لا يعظم وأن تنظر إلى أولادك يضحك ويبتسم في وجهك لولا الله والله لنبتسم لولا الله والله العظيم أن تراه أنبوب التنفس في فمه وأنبوب التغذية في أنفه ما رأيت يبتسم لكن الله الذي جعله يبتسم في وجهك سبحان كيف لا نعظم الله جل جلاله وأنت تعلم أن قلب ابنك الذي أمامك ينبض 115 ألف نبضة لو قال لك ادفع على كل نبضة درهم كم بعيش من يوم ولدك بتسبب اليوم الأول مهو 15 ألف اليوم الثاني عشر أيام مليون كان بيعيش عندك بتشوفه عشرين يوم كيف لا نعظمه والله عز وجل الذي فتح له عينه كيف لا نعظمه وغيره أعمى يراه أبوه يمشي يتخبط يتقطع قلبه مع أبنه وأنت لا يتقطع قلبك لما لأنه الله جل جلاله فهل استشعرت هذه النعمة هل عظمت رب العالم من اليوم قررت ما دام رب معطيني كل هذه النعم والله يا جماعة نرى أقوام يأبى الأكل والشرب نقول ليش في المستشفى ليش يقول أنتم ما تحسون بل نحس فيه والله صدق ما نحس باللي يحسون فيه. قالوا أنتم تأكلون تشربون ثم واحد فيكم يروح الحمام جل الله ثم يفتح الباب وينظف نفسه ما يحتاج لأحد ولا يحس بأي معاناة والأمر طبيعي. نحن إذا أكلنا وجبة تجرأنا الغصص. من الذي سيتكرم علينا ويجنبفنا؟ من الذي سوف يأتي وهل س يعني يتحمل ويتملك نفسه والرائحة يشمها أن ما يكشر ويكسر خاطري وما بكم من نامتٍ فمن الله كم مرة ذوقك الله المشهد هذا ولا مرة والله سيسألني وإياك والله سيسألني وإياك لأجل هذا الآن الآن أن نسأل هذا السؤال الذي ركز عليه رب العالمين في هذا القرآن كم رصيدك بكل سهولة وبدون أي مقدمات. كم رصيدك لا تقول لي معك credit كارد ولا فيزا، لأنني سأقول لك هذا الرصيد سينفعك الآن لكن ممكن غدا تموت تفقد الرصيد لا أنا أبغى الرصيد اللي ما تفقده أبدا كم رصيدك كل اللي في الأرض حكام مرؤوسين رؤساء مدراء ضباط، ما دخل أحد منهم بنجومه ولا كل ولا أحد معه محفظ حتى ولا أحد معه فيذا، ذا أنا أقول لك حبيب الغالي وأختي الغالية أهم سؤال في حياتك كم رصيدك هذا القرآن إذا قلبته يمنة لو يسرى تجده يحاكيك ويحرك المشاعر ويذكرك كم رصيدك فتارى يقول يا أيها الذين آمنوا تقوا الله ولن تنظر نفس ما قدمت لغد وتعوت يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى لك الدخ الرصيف حبيب الغالي هذا الرصيد الذي يتكلم عن هذا المسكين هل سينفعني في الدنيا والآخرة ولا بينفعني في مرحلة مرحله لا تعيدي سمعك حبيب الغالي ونسمع الله عز وجل وهو يكلم جبريل ثم ينزل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ويدرسه ويعلمها الله عز وجل كم يكون لك من العظم والقدر إذا كان صيدك عالي تسمح لي الغالب وجه واحد فقط ثم سننتهي وجه واحد من القرآن لن ندبر زفحة. وجه واحد فيها حل مشاكلنا كلها الآن والله نرى الناس تعصرون المريض يصيح وأبوه يبكي وأله تتقطع أكثر من بكاء هذه حالة مرضية حلها الله في هذا الوجه أصعب حالة مرضية هذا الوجه لك الله في ثلاث حالات ستحل كل مشاكلك في الدنيا إذا فهمت هذا الوجه والله وعليك السؤال وعلي البرهان من كلام الرحيم الرحمن جل جلاله ولو يخلف الناس كلهم وعودهم لك أو يوتوك قبل أن ينفو لهم وعودهم فوالله الله لا يخلف الوعد ولا يموت جل جلاله النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى هذه الدروس لأجل هذا شخصية النبي عليه قامت بعد الله ثم هذا الوجه تدبر هذا الكلام تهم أنهم من الحق جل جلاله تغيرت حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا نفسي تغيرت أن يسلم ما تقول يوم لا يوم لا يوم ضاهي صدره أو طفشان أو ما مع العين بأنهم من أمة كلها عنده تعالى وانظر حبيب الغالي جبريل ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حالات كل حالة أصعب من, الثالث من الثانية تحل مشاكلك فيها كلها قال عز وجل أن يبعي السلام يسمع فالآية على فكرة أكثر حافظها وأكثر ما يسمعها كل يوم لكن يقراها الحرف لعشر حسنات صح لكن لها معنى حديب الغالي والله الذي لا إله غير إن تدبرت هذه الآيات أقسم بالله أن تخرج من هذا الباب غير ما دخلت مولجن سمعوا وتغيروا تحوالهم في كل شيء كل شيء تغير ثلاثمائة وستين درجة الحنوانهم في جنة المهوى الله يحبهم جنة جل جلاله ستتغير حياتك كلها والله تفهم الحياة صح وتفهم الحقيقة على أصولها النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى الدروس وجبريل يتكلم وأيوب النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة يسمع القصة ما ندري وأيوب والنبي عليه الصلاة والسلام يرتعد والعرق يرشح من جسمه كما قالت عائشة في أشد أيام الشتاء يسمع الكلام من الله عز وجل الدروس ما يقدر تحملها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا مرة الصحابة ينظرون النبي عسلم فوق ناقل القصوى ثم فجأة إذ القصوى تترب أقدامها وترفست رقبتها بالأرض علقها لما قال نزل عليه الوحي وهو على الذاد وما زار في القصوى رأسها في الأرض إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وأيوب إذ نادى ربه فلسل يسمح نادى ربه الله يعلمه يقول نادى لي <تصفيق> إذ نادى ربه أني أن نادى أن ما سني الضر لا نكمل الآية مشكلتنا نكمل لا تكمل تعرف ايش يعني ما سني الضر اقسم بالله ان ايوبي اتفتها من كل عرق من قلبه وقال ما سني الضر هل جربت يوم والأيام تدخل البيت بعد فراء وبعد برنامج وبعد برنامج كل يوم ثم تدخل بيتك أو كل ما فتحت الباب وتفتح لك زورتك وإذ بالدماعات ثم وتبل عنقها وتبل ملابسها وتقول لك تعال ما الخطب تقول لك تعال ثم تفتح لك الغرفة وإذ بأحد أبنائك أو بناتك مسجأ لا يتكلم ولا يراك وأنت تستبكي لا يسمعك قالت لك مات ثم رفعتها وقبرت وظمنت إليك بكل ما آتاك الله من قوة وكأن طبعة من جسدك كتب الدنيا ولواح وعلم النفس كل ما يعبر عن مشاعرك من الحزن والأسى على ذاك الذي فتدته ثم أخذته وأمه تعلم أنك لا لن تعيده إليها مرة أخرى كالعادة ثم تذهب إلى مرسلة الأموار ثم يخرجون لك ابنك أنت لكن وجهه مغطى لن ترى وجهه بعد اليوم أبدا ثم يعطونك إياه ثم صليتم عليه والناس كلهم يواسونك ثم جعلت في الطراب ثم رجع وعلمت أنك لن تأخذه معك ثم ذهبت إلى البيت ودخلت في غرفة ذاك الولد ورأيت ملابس وألعابة لي. مسك الضر من هذا الموقف أيوب عليه السلام جربها أربعة عشر مرة ينتهي العزى والحزن وقلبه ما زال متقطع جروحا من فأمت بعد ثم أثبت الثاني قالوا بعد الثاني مات يغسل أيوكتنا ينفلع يرجع والأس والجرح تنشك ثم بعدها قال بعد الثالث مات والرابع مات وصار البيت ينقص ينقص ينقص حتى ما عدت بجلها أيوب وزيكي صارت تشتغل عند الناس أربعة عشر واحد تقطعت كبد أيوب عليه السلام تعلمت إيش معنى مستني الضر نقراه ونمشي مستني الضر ثم فقد أمواله والله ما عاتسني الأموال ولا يد ولدي مم أربعة عشر ولد خلاص مدام راح الغالي راحة الأموال وإذ به يبدأ فيه البلاء في نفسه حتى صار أيوب مقعد إذا تزحزح إذ بجزء من جسمه طاح ويتساقط منه الجلب أي ضر مسك يا أيوب الله يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن مسني الضر أصعب حان ماضية في الدنيا وأصعب وأعنف حان نفسية في الأرض أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أن بأي الصلاة والسلام حريص أن يسمع ما الذي حصل بعدها يا ربي هو رفع الشكاية إليك ماذا حصل بعدها وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا سبحانك يا رب فا فا الفورية مباشرة بدون مواعيد تعم نشوف جروحك نرسلك تقريبك لفرنسا مباشرة طلبت جبناه فاستجبنا فكشفنا ما بين يدك سبحانك مباشرة يا رب وأتينا يا رب هو ما طلب هو طلب فقط أنه ينجو من هذا الألم النفسي والعظم اللي فيه يقوم بس فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله سبحانك هو ما طلب يا رب يقول الله رجعك له أربعة عشر ويلات مرة ثانية وامتل البيت ومثلهم معهم سبحانك يا رب طلبت شيء واحد فحلت على المشاكل كلها وملأتنا البيت ثمانية وعشرين يا رب لماذا أحد ما طلب الترزق واحد ما رزقته يا رب لماذا ما الذي فعله أيوب حتى تقول فاستجبنا له مباشرة يا رب من الذي فعله أيوب؟ <تصفيق> إننا وجدنا يدرس محمد عليه الصلاة والسلام يقول كم يا سيدك إنا عجتنا وصادرا نعم العبد يوم قال يا رب نظرنا في الصحائف وتاريخه تاريخه إدبيه ونعم يا جماعة اللي قال ما هو رئيس دولة اللي قال مالك السماوات والأراضين يقول عن هذا نعم نعم العبد يا رب نعرف كم عنده من مال يا رب إيش عدد سيارات نعم العبد إنه الله متى ما علم سمع محاضرة أو سمع درس أو نصيحة علم أن أعطى في حقي تجد أن يرجع فقال الله أجل نعم العبد يا ربي إذا كان رصيدا عندك كذا يطلب شيء واحد تعطيه أكثر فكم رصيدك إذا أسقط في يدك والله يدخل عندنا في المستشفى أقوام والله منهم وزراء ومنهم منهم هم في أصحابنا أصحاب السعادة وعلى مرتبة الخامس عشر والله الذي لا إله إلا هو تشوف ويدعي لنهار وهو على حاله فما تسوى الدنيا شيء إذا أذيت في نفسك فكم رصيدك إذا أذيت في نفسك أو مالك أو ولدك تأخذ الحالة الثانية ثم قبلها قال آية قال ما هو فس أيوب الذي عند رصيد قال وإسماعيل وإدريس وذلكفل كلهم من الصابرين كلهم عندهم رصيد عندنا من الصبر وأدخلناهم في رحمتنا ليه يا رب إنهم من الصالحين خذ الحالة الثانية أعلق من الأولى أعظم حالة سجن في الأرض. والله إلى اليوم سو جميع العقوبات لم تعاقب أحد بسجن مثل هذا. وَالْمَلَلُ وبن... نبيع سلم ما زال مستغرب كيف الله حل المشاكل هذه كلها في لحظة. قال أمر فاستجبنا لها لأجل هذا الجن قالوا من برة اللي عنده رصيد فلا يخاف. إذا يا رب حل مشكلته. قال وَذَنُّونَ إِذْذَنَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَعَ فِي الظُّلُمَاتِ ما قال نادة في الظلم؟ قال فَنَادَعَ فِي الظُّلُمَاتِ ظلمة الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، إيش هذا؟ لو كنت جنزانة انفراضية أهلا عندك ما عندك كهرباء على الأقل تشوف واحد يمر من البشر هذا ما شاف ولا واحد من البشر ما يوى إلا أسماك وبقايا أسماك في بطن ذاك الحوت على الأقل لو كنت جنزانة انفراضية تعد تجلس يونس ما يقدر يجلس ولا يقدر ينام بطن حوت الروائح الكريهة والأسواء التي تجوبه وتغشاه في كل حين إيش هذا الغم الله صلى غم في الآية نفسها قال جاءه غم هاج أحبكي إحنا نجينا غم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلي كنت من الظالمين القبضان أضلاحوت والحال النفسي لا يعلمها إلا الله ولا أحد يسمعه إلا الله أن يقول السلام يسمع ما الذي حصل مع يا رب قال ناذاك لا إله إيا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإذ بالإجابة الصارخة فاستجبنا له سبحانك يعلم الله إيش قوته أو إيش ممكن يقدر يعمر رب العالمين قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم يا ربي لنا علمنا عشان نكمفنا إذا تضايقنا وكاربة عين الهموم والغموم وتجبعنا الغصص نتفك عناه قال اسمع كيف ايش الروسيب اللي خلى يونس ينبج من هذا الحاجة العنيفة التي لا فيها لأ اتصالات ولو كان فيها اتصالات ما وصلوا اليه فلولا قرآن يعلمك ويعلمك من ويعسلم قبلنا قال تقول تعرف ليش اللعته فلولا أن يعني يونس فلولا أنه كان يقول أن نظرنا التاريخ ونصيده فلولا أنه كان من المسبحين يقول أن التاريخ والأرصد اللي عنده لأجدناه من المنزهين المعظمين للعزد إذا رأى الله يعصى يخذب إذا رأى الله يطاع رضي معظمين يا رب لو أنما كان مسبحين، المسبحين إيش ممكن يكون لا لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون سبحان الله بالسهولة هذه نعم يقول لو انما كان المعظمين وتاريخه ما طيب عشان كده تفرق انك تاكل ولا تطيع والله تفرق انك توب وتوب والله تفرق انت كنت أتاجه وأنا اللي تتدافع عن اللي بحتاجه قال لو انما كان المسبحين لنبي كان اخليه قبل الحط ما اطلع كان الى يبعثون ما قال الله الين انت يعاد يونس قال الى يبعثون كان عم نسال نقولون هنا اظنكم في اي بحر يونس عليه السلام رصيده نجاه فكم رصيده عشان كده في ناس يضيع ويطيع ويسجن حتى في نفسه من الهم والغم ويقول يا رب ما يسجبها وعزل مثل ما قال لو أنه كان مصرحين فلا نبتها في بطن يأكلها من نفسه يعني كم واحد يا رب تركته فكم رصيدك خذ الحالة الثالثة التي أجزم أن من الحضور من ذاق تبغى تسمع الحالة الثالثة أعنف حالها وزكريا النبي صلى يتلقى هذه الدروس وأنزل الله القرآن عشان يبتدى ويتلقى هذه الدروس ايش مشكلة عندي والله لا عاد أخاف لا سجن ولا أخاف هم ولا مرض بس أنا مشكلتي وقضية إن يجمع رصيد حتى يا رب قلت يا رب قلت يا رب. عندي قضية وزكريا إِذْ والوحيد اللي استعطف بكلمة رب ربي لا تدرني فردا يقول يا رب له مئة سنة يا جماعة عمره مئة سنة ما يطلع من بيته ويشوف هذا معه أولاده والثاني أولاده يخدمونه والرابع هناك أولاده يحلون عنه وهذا يقول بابا مئة سنة ما ذاق ولا شاق أحد يقول بابا حسيت من اللي حسني ولا أعطاك أو الله ولد في أول سنة سيسألك والله وسيسألني يعرف قدرها من لم يذقها ابن ماذا ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قبل أن نسمع الإجابة سأقول تشخيص حالة هذا الذي دعا عليه السلام أولا عمره مئة سنة اثنين زوجته عمرها تسعةين سنة. الثالث أنه هو عقيم يعني حتى لو كان عمره عشرين ما يجيب عيال. وهي آخر حتى لو كان عمرها خمسطعش. فأربع حالات الواحد منها كفين أننا يرى من يقول بعض أبدا. أن بعثنا يسمع هل ممكن بعد يا رب هذا حليت لك مشكلته؟ فاستجابنا سبحان. والله إنه عظيم ما قال نرسل في, في لألمانيا وفرنسا نشوف مباشرة فاستجبنا له نعم ما قال توقت تجي يوم جاء عمرك مئة سنة قال نعم فاستجبنا له وربنا له يحيا تبغى أحد يقول لك ذا وانطلأ لك وربنا له يحيا واصلحنا يا رب دع تأتي طلب ليش كل واحد يقلب شيء تغطيه أكثر يا رب فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا ليه يا رب إنهم هذا الأول كلمة بعدها أول كلمة بعد الأطايا هذه أول كلمة يعلمك الله ليش ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ما رأيتم أنا ما اتجبت لهم بالأشق ما رأيتهم قبل ما يدعون وهم إذا علموا الأمر يوضيني أيش يسوون ما شبت إذا علم أن هذا الأمر يغضبني مباشرة يتخلص منه ريب رضايا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا إيش يا رب وكانوا لنا خاشعين هل نخشى في صلاتنا هل نسارع في الخيرات؟ إذا كم رصيدك؟ يعني ما أهد يهلك والله أعلى في عالة الأرض يخوفك على الدنيا ما تخاف أهم شيء عندك رصيد؟ لعدن هذا النبي عليه السلام لا تلوموه بعد سماع هذه الآيات لما قال قالها الظكر يا رسول الله كل واحد مع سيفه وطالعين كلهم من الدنيا قطعون النبي عليه السلام يعني شوف حالة الروض ما قال الظكر لو أن أحد اطلع في الغار لا قال لو أن أحد يا رسول الله فحذارك فوق يقول ناظر بس مكان قدمه تحت بس رأى قدم القدم كانوا صوصا قطعون يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن كيف ما أحزن الله علمنا تلومه لا تحزن إن الله معنا يقدر يزنزل الدنيا ويدافع عني طيب هل قضية فرصية يعني مهمة لها الدرجة اسمه حبيب الغالي قد تتوفر فيك شروط الدعاء وقبوله كلها قال حبيبك عليه الصوات والسلام يقول الرجل يطيل السفر فيرفع الوظهو إلى السماء أشعف أغضر فيقول يا ربي يا ربي فأحط أشعف فرد الله عليه السلام ما داره كذا زائده قال أشعة لأنه يرحمون البشر فكيف ما يرحم رب العالمين الأمر الثاني قال أخبر الأمر الثالث قال مسافر والله وعد المسافر يستجيبنا الأمر الثالث أنه المضطر قد انقطعت له السبل في السفر فقال يا رب يموت يا رب أكملت الحديث فيقول يا ربي يا ربي مضطر والله وعد أن أجيب المضطر يعني كل أسباب شروط قبول الدعاء موجودة. لما نظر الله عزوجل قال النبي صلى الله فنظر الله إلى رصيده قال رفع يده إلى السماء وقال يا ربي يا ربي وما طعامه حرام يعني ما ينسى الله عزوجل الصفقات اللي راحت بالربا. أنت بتحتاج ومتحصلها وأنا ولا تكسب أو تحصلها أنت وأنا. قال وما طعامه حرام ومشربه حرام وغدّي بالحرام فأنا يستجاب لها يعني رصيد صار قضية يعني فيها أمور حتمية إي والله تعال ونذر إلى تلك الكتاه من أغلى كتيرات الدنيا ابن النبي عليه الصلاة والسلام يكون بينها بين خلاف فإذ به يطلقها والله ما أصعدها وما أعنفها على قلبها قال لها أنت طالق من لطلقها رئيس دولة صحيح لا تهم لكن يعني شيخ لا والله داعية لا والله فلقتها أحب مخلوق عند رب العالمين الذي نفديه بأمهاتنا وأبائنا قال لها أنت طارق خرجت إلى بيتها قل عن مشاعرها ما تقول وحس عن حسيتها ما تقول ذهبت إلى بيتها جاءها خالها عثمان بن المضعون وأخي جاء ياسون أكبر قلب قد انكسر وأعظم كسر لذات القلب جاءوا يوسونها فإذ بها تباشر بعد, بعد أن أطلقت تلك لا تلموها قالت لخالها والله ما طلقني من شبع والله ما طلقني من شبع معاناة تبكي رسول الله وإذ بها إن حظا تكلم وإذ بذاك الصوت يقرأ هناك من ذاك الباب يقرأ ويقرأ ثم يقوم خالها ويفتح الباب إذ من محمد عليه الصلاة والسلام فلما كان محمد تجلببت لله درها مو أخ زوجها محمد عليه الصلاة والسلام جوجها لما علمت نواته إنها طلقت قال تجلببت من الذي جاء بك يا رسول الله عندهم ألست قد طلقتها سيبين لك النبي عليه الصلاة والسلام ما وراء ذاك الغموض وينشف لك الحقيقة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وهي تسمع وهي تسمع يقول أتاني جبريل يقول أني ما دفعلك يأتي ولا لا قال جاءني جبريل وقال أن الله جل جلاله أرسلني من فوق العرش وقال قل لمحمد راجع حفصح ليه يا رب؟ يراجع حفصة وأمر ليه يا ربي يراجع حفصة لأن عندها أجمل فساتين ولا عشان عضايتها المخصة وجدادها وجذبت كل الشباب ولا يا ربي عشان عيونها ولا عشان مالها يا ربي لماذا يراجع حفصة لماذا تدخلت أنت من فات العرش في هذه القضية ومليون قضية ما تدخلت فيها رب العالمين لماذا هذه القضية بالذات ترسل محمد عليه الصلاة والسلام أعز مخلوق عندك ما تقول خلهم يجيبونها تقول له أنت اذهب إلى بيت حفصة. قال جاءني وقال أن الله عز وجل يقول راجح حفصة فإنها صوامة القوامة شفت الرصيد صوامة قوامة رسيحة الله عز وجل ما توسط لها أخوها ولا عمها ولا قاضي توسط لها رب العالمين جل جلاله والله لا يتوسط وإنما الأمر الأمرها وكان عن الله قدر مقدورة قال راجع حفصة فإنها صوامة القوامة وأنها زوجتك في الجنة يعني الرصيد ينفع يا جماعة لأجل هذا النبي أسلم جالس ومعه واحد يريد أن يؤدب النبي أسلم ويعلمه فمر رجل فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان ما تقول في هذا ومش رائك في هذا الرجل متحدم والآبس ورجل معروف قدرة فقال هذا اللي جنب النبي أسلم قال يا رسول الله هذا فلان ابن فلان حريء ان تكلم ان يسمع وان نكح ان ينكح لو اغترب بنت يعتف فيه وان شفع لو يسألني أي واحد أن يشفع سكت النبي عليه الصلاة والسلام يبغى يعطي درس سكت نبي صلى الله عليه لحظات ودقائق إذ برجل يأتي يارو مرقعة نعله مقصوفة مر قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في هذا وهذا شغائك فيه قال يا رسول الله هذا فلان صعلك هذا فلان صعلك حري إن تكلم أن يسمع هذا ممكن يتكلم معي وأروح أسفها شوف قدرة عنده. يقول حري إن تكلم علّه يسمع وإن شفع لَمْ يطلبني عشان ما, ما ما ما شفع فيها. قال حري إن شتف علّه يشفى وإن نكح علّه ينكح. آن الآن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكشف رصيد هذا وإساب هذا وإساب هذا, هذا. ما هو عنده الله نبأ قال كلها كل قل هذا المسكين الجندب قل لك رصيد هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن آن له أن يتكلم قال والذي بعث محمد بالحق حق. جايها كلام حق قال والنبي بعت محمدا بالحق لهذا اللي قلت عنه صعلوك وليك وما تكلمه. كلمة لهذا الذي قلت عنه ما صعلوك لهذا عند الله يساوي من الأرض من ذاك يقول جبق قارات وعبدها مثل ذاك والله لا ينظر إليهم الله ينظر لهذا كم رصيدة تريد أن تأخذ أمر أعجب من هذا في الصحيحين واحد يمشي وقال الله نبي أسلام تعال وجاء هذا من أغنى من أثر الأثرياء جاء نظر النبي عليه فيه من راسل ينرسلين استغرب أمر جاء غريب جاء أمر فوق الأرش ما قد جاء لأحد من الصحابة بها الطريقة ما قد جاء جاء أمر نظر في الرجل من فوق تحت الرجل هذا نبيوعي بخمس دراهم يعني برلين وربع هذا رسيلة الدنيا قال النبي عليه السلام إيش تسوي أنت يبغى يعرف إيش تسوي أنت إيش تفعل قل لي يا بلال ما عرجا مع عندك شو تسوي سويت؟ قال يا رسول الله والله ما هنا ما أذكر شيء وهو اللي كانت تسكب عليه الزيوت الحارة وكان يبتع في بطحاء مكة وتوضع الصخور على صدره ويقول أحد أحد يقول والله ما أذكر واحد يقول إيش عم والله ما أدري يمكن عمل كثير سويناها خير صح تزكي أنفسنا أحبتي قال ما إيش العمل اللي عندك الله عز وجل قال قل بلال أن في جنة قال قل بلال نعالك اللي تلبسها اعذروني لن أقول الله يكرم المجلس لأنه هي النعال الوحيدة لن نقول بعدها هالكلمة هي النعال الوحيدة لأطلب الله في سجودي أنا وإياك أقول يا رب دخلنا مع النعال قال قل بلا النعالة مهو النعال دخلناها الجنة عند رسيك دخل نعالة إيش هذا إيش هذا نعالك في الجنة وروس ناس في النور سبحان الله إيش كان يفعل بلال لإن هذه إن عزت لمست قدم ما نشت إلا لله ولا خلت إلا لله عز وجل إن تحركت بالله وإن وقفت عن أمر تعلم أنه لا يرضي الله فهل نعاني نعاني إيش قطعها إحنا حطها برا الله حطها في الجنة حبيبي الغالي كم رصيدك ختاما ابن عم لي لما تكلمت عن هذه القضية والله العظيم بك زي الطفل لأن المسألة لما تكون تلمس منك جرح ابن عملي قد فتح الله عليهم تجارة يعني ما شاء الله تبارك الله المهم هو ما أفلح الدراسة أرسلوا أهلها إلى أمريكا درس ما أفلح بدأ يعقد في تجارة في تجارة السيارات بدأ يتاجر وصلت تجارات للصين يقول طبعا هو كان يعني في بكة في جيبة دائما بكة دخان وإذا سافر الكاس الله أعلمش فيه فكان يتكلم هو عن نفسه يقول إلى أن جاء الله أراد الله به خير سبحانه سمع وغير كل شيء بدل البكاء صار في مصحف صغير والله إلى الآن وأنا أشوفه في المصحف تراظا تراظا إلى الآن في المصحف في جيبه بدل التجارة الحين في مصواك المهم يقول كنت في الصين يقول جالس انا edäkymän idä, jost, tuoktawahti lazim atla, għadis taqqawla, tiljandil-mesbeh. Jokul ta' ġanis, ettekartti ħali, għan aver, l-anaparupsaj, u maqjimus work, u maqjimus haf, tetekartti ħali, أني قلبتني أنا نفسي إنسان آخر يا لك حن يقول أحسفت بشعور قوة بعد أفكر يعني الحمد لله أني تغيرت يقول وأنا أفكر وحب الأذكاري إذ به يخضع بتحريك الكرسي لأمامي يقول تحرك الكرسي رفعت رأسي إذ بها فتاة يقول والله الذي لا إله غيره يقول سافرت أنا جئت الدنيا كلها والله أنا ما شفت ولن أرى في حياتي مثل بعض الجمال يقول أول ما جلست والله إني أنتظر يقول أول ما جلست أنا ما تحملت أنا, أنا تولق يعني استشعر عارمة رب العالمين وكرمة عليه يقول قلت له يقول أن ارتاعت فقامت قالت له معك زوجتك قال لا من ما زوجتي يقول تسألني والله الله أني أنا أجيب وأنا الله عالم بقلبي قال لا معك زوجتي قال قالت معك صاحبتك قال, قال لا يقول ثم تفكرت إجل من الذي منعني يقول ثم قلت لها معي رب العالمين جل بجل هو يواني الآن يقول كافرة قاعدت أشرح لها أن الله يشوف من الآن والله ليخلق لي ما يرضى فليأت هذا أنه ما أرضى أي شيء ما يرضى الله يقول مهم بفجأة واحد ويولت الأكبار ثم رأيت فياوة الأنظار طلعت يقول أول ما خرجت تجمع علي شياطين الدنيا كلها اللي يقول لي ظنك يعني أنت الآن يوم يوم طوافته بتلقي واحدة مثلها والثاني يقول لي أخي تبي أخي بعدها والخامس يجي يقول لي روح راح العدم ساء على تكبرك بتراي وما أتلاقي مثلها والسابع يقول لك أربعين سنة قاعد تدور في العالم ما بتشوف زيها والخامس يقول يقول جاءني جميع الشهابين يقول والله العظيم صرت أرى أثنا في جسدي صار وقف كل شيء على راس ترتفع في حالة حتى أني بغيت أدور يقول قسم بالله ما ملك نفسي إلا أني أبغى حل دخلت في جيب طلعت مصحح يقول ما عدي بس فتح كذا والله لم أعلم علامة يقول فتح وإذ الإجابة وإذ الحقائق من كان يريد الآجلة تبراه حقيقة من كان يريد الآجلة تبراه دم عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد في عطاها نتيجة ثم جعلنا نور جهنم يسلعها نبؤما ندخورا ثم جلس أنظر الآية اللي بعدها ومن أراد الآخرة تبغى أعوذك بوحدة يقول عالم العسلم بفرها ما يقول له تحت بفرها أحسن من الدنيا البنات الدنيا كلهم تبغى ومن أراد الآخرة تبغى وحدة لو طلب من فوق السماء على الأرض لا انقلب هذا الليل صار نهار من نورها أجل كيف اللي بيحتضنها تريد وحدة ريقها الذي حواه وتغرها لو نزج فيه البحر المالح الأجاج لصار عذبا فراتا بإذن الله ومن أراد الآخرة ما يكفي يريد الآخرة فقط وسعى لها سعى وهو مضمن فأولا قاه يا هو مصدق هذا كان سين مشكورا كان مشكورا يقول انت بهذا وهدات واغلقت المصحف فبعت أن تذر سعيهم مشكورة هذه ورانيها الله وجل في الدنيا قبل الآخرة جاء عندنا رزق ابن مولود اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن ولده إذا صاح ينقل بأزرق والله كعلي عند حالة مرضية يعرفها أهل أكبر تي جي اي يعني ال ال الشرايين متخلفه شريان راح مكان شريان أورطي والأورط مكان الرئوي لو يمكي بس طلع أنقل وجهه أزرق فجاء للمستشفى بعد القصدرة بعد تي جي اي لابد أن يفتح الصدر من هنا لابد أن يشق بالمنشاو من هنا إلى هنا عمليات القلب الثانية أسهل تشق مع الجنب سهلة من بين الأضلاع هذا لا بالمنشاو يقطع عظمة القص ما بد لابد يعمل عملية الآن مدام صغير من أعقد الحالات الجراحية في القلب المهم وافق وقطع وهو يوقع وقلبه الله اللي يعلم فيه يقول كل هذه المعاناة يقول الله لكن يقول كل هذه المعاناة التي ظننت أن أحد واسمتني في الدنيا علمت أن هناك معاناة أكبر منها يوم مشيت أنا وياه في يوم العملية وهو في السرير يدفونه وأنا جنبه علمت هذه المعاناة وبدأت المعاناة الحقيقية يقول فجأة انظر إليه يقول والله ما أدري أوقفه وأقبله يمكن ما أشوفه مرة ثانية يقول أقبله ودي إني آخذ جل واعطيه يا وأموت أنا يقول ففتح باب العمليات ودخلوا وقالوا وقف يقول وأغلق الباب يقول يوم أغلق الباب وكلهم جوغارا ترى والله ما ندري ولن النجاح قليلا و... يقول أغلق الباب فما لأحد إلا الذي لا يغلق بابه فلا جلاله يقول رحت المسجد المصدى من العسكري توريت يقول أعلم والله يقول أعلم مشكلتي إني أعلم أنه والله العظيم قد يقول اللي بعدها لن اخود له المغسرة يقول أود له البيت يقول ممكن يقول اوده المغسلة يقول فه يقول اعظم صلاة صليتها في حياتي واغرب صلاة يقول كبرت والله انتفض يقول ركعت ثم رفعت ثم سجدت يقول وانا ساجد اقول اللهم لك الحمد واثني على الله عز وجل يقول ثم فجأة وانا اثني عليه وافكث ولدي يقول فجأة والله بلا سابق انذار وانا ساجد يقول ويأتيني مشهد مصور كأن بكاميرا فيديو المشهد اللي كنت فيه في الصين يجيني المشهد وأنا واقف ثم صورة البنت ثم أنا أقول لها روحي لأجل الله يقول وأنا أغسل المصحف يقول تذكرت إني قرأت كان سعيت مشكورة وكأن الله عز وجل يقول نعم اجعل بها رصيد هذا اجعل بهذا يقول فقلت اللهم يا رب إن كنت تعلم أني كنت في غاية الشهر وفي غربة وقاب على أن أعصيك اللهم إن كنت تعلم أنه ما منعني من هذا إلا وجاء ما عندك وأنني أريد رضاك اللهم يا ربي فأرضني في هذه اللحظة وأخرج لي عبد الرحمن الرحمة, الرحمة البيت يقول ثم كانت صلاة والله ما علمت بها إلا أن سلمت ثم ذهبت، وقفت أمام غرفة العمليات يقول الدقيقة كأنها شهر بل كأنها سنة فجأة يفتح الباطرة عليه جراح يقول ما زال الكمامة في ثم يقول أزالها وجه غريب يقول أنا أعلم والله أنه قد يقول كلمة الآن يكسر طموحاتي ونظرتي للدنيا هذه كلها يقول أعلم أنه قد يقول كلمة يكسر مجاديفي فيها قل فقال لي والله لا أدري ماذا أقول يقول والله علمت أن الأمر في شيء يقول قال لي والله ما أدري أشي أقول لك لكن والله في حياتي ما عملت عملية مثل هذه والله وكأن أحد يحرك مكاني المشرط العملية لا أدح في المية. يقول فسجدت عند واسا عند وجلية فس القبلة والله وجهت وجهي القبلة وسجدت لله عز وجل وهو واقف أمين ويجيب المفتقر إذا دام، ونبتق الله يجعل له مخرجا، يجعل, له يجعل له من حيث لا يحتسب. إن الله داره أمر. قد جعل الله لكل شيء قدرة، وأهل الله عبد الرحمن من أضر بأبناء أبيه، ما عاد عنده مشكلة، وقص الله من قص ما عاد يحتاج مراجعات، ولا أن عند قضية أصلا فكم عندك من الرصيد اللي إذا دخل ابنك في عملية بل أترك ابنك إذا دخلت أنت. في تلك الحفرة الضيقة سمعت قرأ النعال وبدأت اللحظات والعبد التنازلي ايش عندك من الرصيد علمت ان القضية الله لا ينساها يضيع أمرنا عند الناس لكن لا يضيع عند رب العالمين اقرأ القرآن كل ختاما اقرأ القرآن كل ستجد والله العظيم كل الأنبياء وكل الرسل والله ما نجاهم في حال يوم أن أرادوا وبطريقة عجيبة جدا إلا والله الذي لا إله غيره رصيدهم الذي عند رب العالمين قد يستجيب لك الله مرة ومرتين لكن لست غالي عنده وإذا احتجت في حال تارية ما يستجيب لك لأنه قد سجاب لإبليس أنظرني إلى المبعثون قال إنك أنا منظرين لكن بيأذبه بيأذبه الآن لكن هل سيعطيك أنته راضي عنك ويعطيك أكثر مما سألك كم رسيلك حبيب الغالي ولا شك أن هذا الشهر هو أعظم مكان وزمان تقدر تجمع فيه هذه الأرصدة إبراهيم عليه السلام لما تقرأ جمع أرصدة أرصدة أرصدة إلى أن قال الله عز هذا أرصدة تشاوي أرصدة ماذا إن إبراهيم كان أمه عند رصيد حق أمة قدم ولده قال تبغىها ورعب والله أعلم أن ما اللي لبعد كبر لكن أنت أغنى يا رب العالمين بذبحة تلمحوا للجبيب والله العظيم لا تقول الفعيدك عبره نهوان لكن يعلم أن الله عظيم والله غالي ضيع الله لا والله ولم يضيعك هذا هو السؤال الأخير في مسألة الرصيد حتى نستخدمه في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام يتفحص أصدق الصحابة فقال لهم من أصبح منكم اليوم صائما؟ مين اللي اليوم قدر من الصباح لين المغرب يحصل رصيد يبعد هذا الرصيد عن النار سبعين سنة هذا فغير رمضان قال أبو بكر أنا من من صلى من اليوم منكم على جنازة قال أنا أصدق مليانة من اتبع منكم جنازة اليوم قال أنا من صدق اليوم أنا من أطعم المسكين أنا إيش على الرصيد جاءوا بكر هذا غير رمضان وكلها نوافل فأنا أقول ربي في رمضان العمل والرسيب غير كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إذا سبع مئة ضف إلا صوم يعني يا جماعة ربع عشر أيام إلا صوم الآن أو المرجور نضاعة إلا الصوم يا ربي كم سبع لا طيب ليش ما علمتنا كم سفير لأنها تفوق الخيال إلا الصوم ما هو الجوع اللي ورد التقوى اللي بعد يحس الإنسان أنه يخاف ف. حبيب الغالي الصف الأول لا يفوتك خذها مني في رمضان وتقبلها من حبيبك لو فاتك الصف الأول أبك في الركعتين قل يا الله يا رب أنسى سترفع صحائف اليوم فيها أسماء عتق من النار أم من مستقبلهم إلى ملايين السنين يا ربي هذول يسبقوني الفرق الثاني يا رب لا يسبقوني تعال جرّد جرّد يا رمضان لو مرة تدخل المسجد والله تحل مشاكلك جرّد تدخل المسجد وتسمع الأذان وإن داخل المسجد أوصل الرواتب إذا كانت تفوتك مشغولين غولي في إيش في آذان تنتهي آذان تنتهي خلنا نشغل في آذان بما تنتهي صور الرواتب إذا كان 11 شهر ما تصليها حبيبي خذها لحيبك في رمضان صلها وأنت وخيتي أول ما يؤذن وصل الرواتب طيب الأمر الثاني الثالث حبيبي الغالي هذا قرآن كيف تمع في رمضان كم خدت من هذا قرآن تبدأ فدله بعد الفجر ساعة واحدة بس ساعة واحدة والله وان تقرأ اذبت تقلب بين حقائق جزئين خلصت هذا وقت ماشراء تصل لك أتين تعرف كم يدخل في رصيدك يدخل في رصيدك كأنك سافرت من الآن من هنا إلى جدة ثم من جدة بعد اتعدت السيارة إلى مكة ثم طفت واسعيت ثم حلقت أو قصرت ثم ذهبت إلى ميناء ثم رحت العرطة وركيت وتدعو إلى المغرب ثم بدت مزدلقة ثم رحت الميناء مرة ثانية رميت الجمال وبعد هو أيام التعب جيد ما قعدت انا رسولك يا أخوة السلام من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله ويتل القرآن حتى أشتشراق الشمس ثم صلى ركعتين كتب له دخل في رصيده أجر حج وعمرة تامة تامة تامة أنت اللي تلقها في رصيدك ما يضيع الله عزيزي ثم بعدها حبيب الغالي الأمر الرابع حط في بالك الآن خمسة والله إني أغبط من قام على هذا اللقاء ظنكم الآن الله يذكر كل واحد بإسمه في ناس يذكرهم خمس آلاف مرة يقول هذا حطوا له خمس آلاف ضف اللي حضر عطوه حقه واني تسبب في هذا اللقاء عطوه خمس آلاف لأجل هذا عبد الله عنه جلس في مجلس عثمان فيه يقول عثمان من يوم من يجهز جيش الله فيقول عثمان مئة من الابل تقدر تضرع بمئة فياقر ولا بعمل اليوم مئة من العبل بأحمالها في رصيد عثمان مسجل بسم عثمان كان تكلع عثمان مئة ورسولة أخرى مئة ثالثة الرصيد يقول الله عز وجل قل بي عثمان أن رصيدك الآن تعبى ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم اترك عثمان رضي الله عنه قيلا ثم ازحف تجد في المسجد واحد كتب فيه كتب له رصيد عثمان كله. ابو بكر رضي الله عنه كعب شوي وبدأ على يده عثمان، أسلم على يده صار كل عمل عثمان تقدر تجهز لك أصله تخطط على خمسة كت تدعوهم بأشرطة أو بكتيبات تدعو الله لهم قل يا رب أبغىهم في ميزاني هذولي ويأمن الأعمال كلها خيرة جاهد عثمان وأنفق عثمان وتولى خلافة كل هذه في ميزانه رضي الله عنه ميت. تقدر تتعب على خمسة وأنتي أخيتي تخلين خمسة ما تطلعين من الدنيا اللي مهدين عليك بل في رمضان حبيبي الغالي إن استطعت فافعل فإني والله أحبك والله ما تركت أهلي عشان نفاضي لكن أقسم بالله لكل واحد منكم حق علي من هذا القلب أن أرفع له دعوة إلى السماء وأسأل الرب جل جلاله أن يقبلني حبيبي الغالي ختاما الأمر الخامس الأخير ليلة تبدأ بعد يومين تعشر أيام بس الله قال بدخل لك رصيد إذا استغليتها بدخل لك رصيد رجل يعبد ويصلي ويصوم ويقوم ويدعو إلى الله ويتعبد ويحج ويصوم 84 وثمانين سنة ما ينام سأكتبها في رصيدك فراها عشر أيام نعط الأشرار يا أحبدي عشر أيام كان النبي صلى يعرف كذا رصيدها فكان إذا دخلت العشرة يشد المئزر وينور قلعة ما يجامعة طيب هذا حلال كلا مو وقت الحين حين وقت الرصيد الآن مو التجار يعرفون المواسم ما ينام في يوم الموسم تقول يعوره حموم عشان برتاح بقى شوي النبي عليه السلام ارتاح ووصل إلى أعلى منزلة الوسيلة في الجنة فكم حبيب الغالي سيعطيك الله عز وجل من هذا اليوم فنبدأ في جمع الرصيد مع رب العالمين. ولا يدخل لا طلعة قرر هذا قرار وأنظر أنت بنفسك وأنت أخيتي شوفوا أشب بيسويكم رب العالمين لأنه وعد من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه بع ومن أتاني تقدر تأتي ربي تمشي والله نمشي ربي نركض قال ومن أتاني يمشي أتيته هروله ولح فستذكرون ما أقول سنذكر اما في معاناة فوق الارض أو, او مشاكل او تحت الارض فستذكرون ما اقول لكم وانطلب امري الى الله ان الله بصير ان الله بصير لكذا الناس يقول لهم استجبنا في ناس لا إن الله بصير بالعباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب من الآن تخلص من بوثيبها اللي عندها اللي ماتت يرضاها رب العالمين تخلصت من الحجاب اللي باكا يرضى رب العالمين غيرت من الآن فغير الله لها اللهم إني سائر بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمان وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة اللهم كما شرفتني برؤية فيها هؤلاء فوق هذا الفرش اللهم إني أسألك بأحب عمل غفع إليك أن ترني إياهم مرة أخرى تحت العرش اللهم له الدنيا والآخرة جمعتنا وإياهم في خيام صنعها البشر اللهم تجمعني وإياهم في خيمة أبدأتها يا رب البشر اللهم إنهم أتوا ليسمعوا ذكرك ولا أملك ما أقدمه لهم. إلا أن أسألك وأنت الكريم الذي أنت قادر أن تكرم كل واحد منا وترضيه اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتب قضاها يا ربي قبل أن يخرجوا من هذه الأبواب وهم لا يعلمون اللهم من كان منهم متزوجا فاجعل زوجته قرة عين له وهي عين قرة عين لها ومن كان له برية اللهم فاكتب برية وفي هذه الليلة من أحد الناس إليك واجعلهم عزة الله في الدنيا والآخرة ومن لم يكن له ذريعة اللهم يا رب تكتب له ذريعة صالحة تجيبة إنك سميع الدعاء ومن كان يا رب غير متزوج الله تزوجه أحد أحب النساء إليك ومن كانت غير متزوجة الله مزوجها أو مطلقة فزوجها أحد الرجال إليك اللهم يا ربي إني لا أملك في آخر كلمة أقولها إلا أنك ترفع في كل ليلة صحائف فيها أسماء قد في مستقبلاتهم يا رب العالمين وقد أزيحوا عن النار وكتبوا في صحائف الجنة اللهم إني أسألك أن لا تبقي بيننا اسم إلا رفعته يا أبي جلال والإكرام إن ذلك عليك يسير وهو عليك هين آسف أحبك على الإطالة Wallah, والله لا أسألكم عليه مالا ولا أسألكم عليه عليه għaliehi, etsha. Inhua حب batatnaħu لكم fagbalubu, urabdu. Fadakun lakum, qabdaqan lati, u sanadikulakum, baidaqan lati, بعد u نذهب والله جل جلاله هو الذي وعدنا għadana bil الله وسلم على نبينا محمد u الله خيره. Jazallahu azza wa jalla Sheikh Viktor Anna Haravat, minä minä sanoin, Allah azza wa jalla niistä meitä, meitä meitä, meitä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 عميد هو ما جرب هذه الحالة هو جرب أنه يكون في مكتب ويدخل عليها الضباط ويضربوا له تحية وما تعود إلا أنه صاحب وقرار وما تعود إلا أنه يقع ويقرر هذا يفعل ولا مانع ثم فجأة إذ به به في المستشفى عندنا والله كأني أرى غركته إلى الآن غركة ربما 13 والله فجأة إذ نراه والأنبوب التنفس في ثمه ومرضت وأنبوب الأنف من الأن إذا جاء وقت الطعام يصبون له أن الطعام مع أنثى سائل يصبون مع أنثى إلى النعجة ثم على جهاز التنفس مربط جهاز بهذا الطول إلى الحنجرة ثم إدبي إذا استيقظ أو زال الدنج عنه يبغى يجي يهز الستريد ويكسر ثم فجأة إدبي ينزع من جهاز التنفس وما زال جهاز التربية في الأنثى ثم فجأة إدبي عليه من السوان جانز من بعض تدخل من الى القلب مباسرة حتى تقيس ضغط القلب وضغط البطير المهم رأى الرجل وهنا حق غسيل الكيلة الكوينتن المهم رأى كل هو ما توقع في حياته انه يصير فيهم كذا المهم والله يا جماعة اتيت والله وانا اشد هذا المشهد بذائق قال قال انا امين والله بهذه الطريقة قال انا امين انا حقيقي انا ما افعل شيء انا اثناء امري امهار أمهار قامت تنع كلام غريب قال أنا في نهاية عمري آكل مع خشبي والله ما وينصف له وينصف له وينصف له قلنا بتموت والله ما هذا والدماء كأن ذبيعة ترفص والدماء يؤخر حق الكلاء قال أنا حقير أنا آخر عمري أنا أبغى إيش أنا لابس حفائب والله يا جماعة علمت أن الله عز وجل قادر أنه يقلب علينا الدنيا من عز إلى دن في نرح البصر فوالله هذا المشهد أدبني إني أتأدى بنا على الله الرخاء. قال من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو عاصيا فلنقدم لأنفسنا لأجل هذا تذكرت قال الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين سنينه يطلب يا مره متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون أردت أني أنا أنزل قدر قال ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يقول باللحظات هذه هو نسي يوم يترقل ملازم نسي, نسي فرحك يوم يترقل نقيب نسي فرحك يوم ما التاج يعني الدنيا هذه ما أحقرها في لحظة ممكن أنا أنسى كل الدعشت فيها فلأجل هذا أحبة الفضلاء الحقيقة الحقيقة التي لا تنتهي إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تسعدوا فيها وما يجيكم أي نقضي هذه أبداً، وأن تسعدوا فيها فلا تبأسوا أبداً. أسأل الله نجني رأقوها للجنة. سيدنا كثير من أخو القرآن وفي حالة إراءة القرآن أسوأ ولا فما لما يكون عند واحد اختبار تفسير أو اختبار جغرافيا وجالس ماسك كتاب الرياضيات بيفهم لا لكن اليوم ما سألت كتاب التفسير ويبغى يفهم الله أن يفهم لأجل هذا الله عز وجل يقول وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْنِمُوا الْذَّكِرِ تبغى؟ أنت مستعد؟ تعالوا أفهمك القرآن لكن هذا هذا السؤال هو إجابة اللي قلناها قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم عظم فلو أنك عرضت قضى القرآن وسألت الله تخيل واحد يجي وسلي وهو ساجد يقول يا الله يا رب العالمين اللهم إني أسألك كمان قال الله سلم اللهم إني أسألك بأن بأنك لأنت الله وأني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماضين في حكمك عبد في قضاءك ويسألك وهو ساجد أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك او أنزلته على أحد من خلقك أو أن تنتظي كتابك أو أن أنت, أو أنت, من, خلقك أو أنت من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي جاء يا رب فإنك هذا بيدح القرآن زي اللي جالس جالس في رمضان غب القرآن طول إحدى المشاه في منزل القرآن يعني أوحات القرآن إلى جاب الله بس ما حط له ورد أصلا يومي القرآن هذا أحبتي عزيز تعرض عنه تعرض عنك قال الله عز وجل لكتاب عزيز والعزيز إذا تركت هي عشان كذا قال أن يسوع تعاهد بالقرآن فعندما تفلت ما يجعد لك يروح الناس يعزون لأن عزيز وإنه لكتاب عزيز فإن أعطيته أنت اهتمامك يعطيك هو اهتمام اذا فركت فأرمنا الكتاب هذا اقسم بالله نحن نراه كتاب جامد الآن والله قد حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن حقائق تحت الأرض ان هذا الكتاب سيأتي يوم القيامة قال اذا دفن احدكم اتاه العذاب ايا كان فحبي. قال اتاه العذاب من بين يديه ومن خلفه ومن رأسه ومن, ومن اخمص قدميه. قال فيأتي القرآن فيقول ليس من قبل مدخل هذا الرجل كان يهتم فيني قال النبي صلى الله عليه السلام هذا ما انتهت المشهد قال في المحشر يقال يقول الله العبد اقرأ اقرأ اقرأ وارق وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تردف عندها هناك سنعرف قدر القرآن إذا اشتكر نبي عليه السلام قال يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سنعرف قدر القرآن قال النبي صلى الله عليه السلام وإنه لا هذا هذا Jekki juhat, jengilup, maqjuhani juhat, hedfajut, juhat, juhat, juhat, Quran. juhat, juhat, juhat, juhat, juhat, juhat, juhat, juhat, juhat, juhat, juhat, juhat, فإذا به يعطيني هذا الكتاب لكي أعذقه ودسته في حقيبتي يُبعد عند العلم السحر حسب الله فأرجو أن توجيها مسيحة لمن ابتدوا بهذا العلم الشعرين أحبتي هذا هو العمل نعطيها أوراق وحق فيها خطين من عشان تحميها والله عز وجل يقول فالله خير حاضر هذا المسكين هدفه الرئيسي قلبي إن يأخذ أموالك قال الله عز وجل أَإِنَّا لَأَذَنٍ إِن كُنَّا وَالْغَالِبِينَ لو كان الحقير هذا يقدر أنفع نفسه ثم جعت منك مئتين يقول اسحب لك مئتين ماذا اسحب لك مليون صح السحر والله العظيم من سكن فيها عندنا في الرياض مع الشيخ عادم بن والله هم أحق الناس وأوسخ الناس وأقدر الناس تفده جالس في زبايل لو كان هو يقدر ينفع نفسه يعد الناس بملايين وهذا بيكفي شر العين وهو ما يقدر أصلا فهو قدر كان سحر له مليون الله عبد الله سلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله الحديثين الحديث الأول فسأله بس قال بنشوف اش عندهم ما صدق ولا أخذ من شيء قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوم يعني مئتين فرد يقوم الفجر يتوفر ويصلي ولا يطلب الله ولا حسنه كلها بلاش قال فإن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كفر بما أنزل على محمد مرة واحدة يعني ولا آية بالقرآن هو يؤمن فيها هذا حكم الله عز وجل قال الله عز وجل عن محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلى مكان من الخلق قال قل لهم يا رسول الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا يقول أنا ما أقدر أملك لنفسي الله باعتصاحه من نفسي أو يملك غيره قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلى من غير لا من الخير وما مسني السوء كما تجرب رباعيتي في أحد ومشج رأسي وتكسر سناياي أجل ما من اللي بيانفعنا ذنفعها أولئك قال واعلم أن الأمة لو استمعوا على أي بشيء لم يضرروا بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك فوالله العظيم إنها أعظم حسرة الله يعلمك كيف نتق العين والسحر ثم نصدق الله والملائكة سلم يعلمك كيف نتق العين والسحر بالأذكار والمعوذات وحفظ لا ثم يترك الله جل جلاله ثم واحد حقيقي والله جل المشهد أنا جلست بنفسي وإن كانت وقت ذكرت المشهد لأن المشهد المهم وهذه يا جماعة الدعوة الآن ما هو بذنب الدعوة شرك يعني خلول في النار الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنك وأنت محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لو أشوفك رائع أنت سائر لإن أشركت لو أحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هذا يظهر محمد عليه الصلاة والسلام ولو أشرك ونحاب يطعنهم لا عاد نسأل الله ولا حسنة إذا صار عندنا مثل الشرك احبت الوعد الذي ينقذك هذا الساحر دقت عينه واحدة من قريبات زوفتي فتكلمت قالت تسأل زوفتي تقول قولي العبد المحسن أني رأيت رؤية رأت فقل كنت أنظر من من الشباك الأعلوي للبيت وأنا أنظر طحت بتعبان أسود يدخل مع الباب تقول وانا انظر اليه جا واحد امطور واحد زوجته متحد وابهته على الراس وقفزات ثم جاوا يحدون هذا التعبان ما خاف منه ثم حجروا حتى فقطوا في قفز سقوا عليه قلت لزوجتي اسأليها قولينها في احد في البيت اتعامل مع الساحب قلت ما ادري والله انك تدرين لان في الرؤية واضح انك تعرفين واللي طالع من فوق واضح الرؤية مكشوفة قلت لها هي تعرف ان احد من البيت يتعامل بالسحر ما مادم انكرت خلاص بي لها بكفت سلامتها لان شاهدتنا متخلعنا قالت مالا والله هذا زوجي بس اني انصحه وهو قبل وانا ما زلت واني براضي عمه قلت يعني فيه واحد ساعة اول ما قلت لها قلت لها الساحر هذا من الافريقي قالت في إيه. واضح في الرؤية قلت هذه الرؤية فصلت الأمر عندكم والتشخيص وأن الله عز وجل بإذن الله سيجعل طيحته على يدي يجزوجتي أما القفص بهذا هو السجن ومعه في الأيام وعلموا وضع جد وأن مسألة كفر تركوه أهلا كلهم وزوجته وبناتها وراء طلعوا شاف نفسه الحالة قام قتص عليهم قال طيب يلا خلوا المجاهد يجي الممسك مع شيخ عاد المقبل تعرفوني معروف شيخ عاد المقبل هو اللي مخول من الدولة زاه الله خير مخلوطة بالدولة بقضايا السعر كلها في المملكة معه خط ساخن مع على مثلا مباشرة فباستقط أنا وياه خطط معه الساحر هذا الساحر كان وعدة إنه بعرض بملايين يقول لأنه خسره كان يعني في لحظة تم خسر أمواله وصارت تكامل عليه الدين قال الساحر هذا بعطيك وبعطيك المهمنا سقط كيف نسقنا وكيف تركوه لأن بنته تقول الساحر شوف وصل يعني شوف خوفة من البشر الحقيرين هذولي الساحر وصل أن يأخذ غرفة من البيت ويقتلها تقول البنت فتحت الشباك أشوفي غرفة المقفرة إيش فيها هذه وجدت فيها سندوقين ووجدت سجابتين وأمامها عطور وشموع يسجد لغير الله هذا الحقير ويسجد راع البيت لغير الله يطلبون من الشياطين المهمة ان هدف البنت وطرأت بيت حزات جئنا بعد التنسيق مع الشيخ عادل الرجل خلاص جاء وجاء معه في المجلس دخلت أنا والشيخ عادل ومعنا أربعة أول ما دخلنا الساحر من جنسية إفريقية جالس بهذي الطريقة والله أول ما دخلنا قام فس أول ما جئت أنا والله العظيم يعني فيني والغيب عليه والله أول ما دخلنا قام فس أول ما جئت أنا والله العظيم يعني فيني من الغيب عليه والله الله به عليم كيف هذا فاتح معقل للشكر للشرك داخل بيت مسلمين أول ما أمسك شيخ عادل مسكه ضربة عطاه على وجهة ضربة قوية جدا طاع الساحر ألمهم بدعنا والله بصراحة نضرب فيه دفاعا عن هذا الدين ضرب فيه وأنا أقول له يا حقير والله اسمكوا يا جماعة لكن هذا دمر بيوت ولو أقوام وفعل مع الشياطين وفرق بين من وزوجه كما قال الله عز وجل فوالله العظيم أني أنا وشيخ عالي مغربة أقول لعين كنت رجل موت بديدك أنت بدري عليك لكن هل أقل بس تكلم قل لي أي كلمة الرجل هذا لما رأى الساحر ما قدر يدافع عن نفسه إحنا نقول يطلع يستحق الغرفة قالوا ما هو معي قال, قال أنا معك يا عقيم هذا كان خائف منه لكن شاف قدام عينه لهم أنا في نفسه أصلا المرم فتحنا الباب وجدنا الرجل قاعد لسجدة وغير الله عز وجل المصحب حاط تحت الفرشة تحت سزولية في البيت يعني مسوي قراطات ثم وعدها من الصناديق هذه بتصير ملايين والله كسبت الصندوق قدام أنا والشيخ عادم والصندوق فاضي فيه هوا فلت هذا وحكمت ما أخذ منك أخذ من 12 ألف قلت لو كانت يمنالك الصناديق ملايين كان يمناله ليش ليش يطلب منك 12 ألف المهم بفضل الله مسكناه ومسكنا صاحب أني كان معه قلت لهذا الرجل إيش كان يوعدك فيه قال كان يقول لي تتحداني أخلي أهلك يجون يتحفون على وجوههم أقول لي لا لا لا يقول تتحدىني أغلبك الغرفة هذه الحين أخليها كلها وحش أقول لا خالد يقول يوم شفتك يوم شفتم روبتو قدامي ما أقدر أضعف عن نفسي والله ما يملكون كشف الضر عن أنفسهم ولا تحويلة هذا الأحقار القوم لكن ديننا اللي بيضيع نخلد في النار عشان قطعة ساحر جاب لي سلك يحميني والله العظيم ما يعمينه إلا الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المتوكلون قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا فانا اقول اختي الغالية كيف وين عقلك وانت تتوكل كل كلام محمد عليه الصلاة والسلام والحقائق القرآن الله يقول ماهم هم بظارين به من احد الا الا بإذن الله والله لو اذن لي جني الله لو اذن لي يعضك عضك صح وهو كلف الله لو يهدن لي تدخل في عمك دخلت صح يعني ما هي خارق طبعا الجن هؤلاء أضعف مخلوقات الله عز وجل الله يقول إن كيد الشيطاني كان كان ضعيفا طيب كيف يبدو علينا قال إنما سلطانه على الذين يتولونه منكم اللي نقال هاي مين مين كذا سهل بس هذا يكون سهل على إبليس قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان والله ما يبدو ولا يقدر يسوي أي شيء فيا جماعة هذه قضية قضية شرك خرج لي شريك قبل عشرين يوم يتكلم عن هذه القضية بعنوان أولا وفيها بعض الحوادث التي قمنا عليها قالوا الشيخ عاد المبدل فيا جماعة ويا أحبتي واقسم بالله ذا يقبل الله لنا صرفا ولا عدلا ولا حسنات قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثور ليش رب عنهم ما كانوا يعملون فأحبة الفضل لا أدري ماذا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 والله نرى حقارة مؤمن إذا مسكناهم ساحر قول في الناس وإلى الله حقيق يضرب ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه فأحبة الفضلاء إما الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ثبابا ولو استمعوا له Pa' inhistlugumin tuba' vuxi, en la' istan, pa' inhistlugumin pa' inhistlugumin pa' inhistlugumin الإسلام أختي pa' واحد يسلم inhistlugumin pa' أنت إسلامك inhistlugumin pa' لو pa' الله pa' inhistlugumin pa' inhistlugumin pa' inhistlugumin pa' inhistlugumin الله بها ما inhistlugumin pa' inhistlugumin pa' inhistlugumin pa' inhistlugumin pa' inhistlugumin محاضرات